وكنا قد توقفنا عند قول المصنف حادثة شق الصدري حادثة شق الصدري فأنا أريد منكم بداية أن تنتبهوا ويعني تأخذ أهبة الاستعداد لا سيما في هذا المجلس لأنه سينبني عليه أمورا كثيرة لماذا؟ لأن هذه الحادثة أول حادثة تعرض للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فتعرض له صلى الله عليه وسلم، وتعرض لمن حوله، فكيف كانت ردة فعله ردة الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كانت ردة الفعل ممن حوله صلى الله عليه وسلم، فباعتبار أن هذه أول حادثة تقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. على غير العادة التي اعتادها هو واعتادها من حوله صلى الله عليه وسلم فكذلك بالنسبة لنا أيضا نحن أمته بعد مرور يعني أربعة عشر قرن من الزمان لا بد لنا من عدة أمور ومجموعة من القواعد التي عليها ستنبني كل النظريات لأحداث السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم السلام. فأول نقطة قبل أن نتكلم وقبل أن يعني نبدأ في التفصيل حادثة شق الصدر أولا ينبغي ملاحظة أفر الوحي في هذه الحوادث في تصرفه وفي تصرفاته صلى الله عليه وسلم وموقفه تجاه الأحداث تاني. ينبغي ملاحظة أثر الوحي في هذه الحوادث وفي تصرفاته صلى الله عليه وسلم ومواقفه تجاه هذه الأحداث بمعنى أن تفسير حوادث السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم من غير امتلاك للأدوات والوسائل الشرعية التي تمكن الباحث من ذلك يحمل على كثير من المخاطر إما بالإفراط وإما بالتفريط إما بالإفراط وإما بالتفريط فلا بد من أن نلحظ أثر الوحي في كل حادثة تحدث لأن الله تبارك وتعالى قال إن هو إلا وحي يوح علمه شديد القوة إذن كل هذه الأحداث التي تحدث للنبي صلى الله عليه وسلم ما هي إلا وحي من عند الله تبارك وتعالى وحتى في الأحوال التي يوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها كأن يحدث له حادث مثلا هي مشيئة أرادها الله تبارك وتعالى ل تعليم الأمة منها دروسا وعظات وعبر الأمر الثاني ينبغي تفسير الحوادث التاريخية عموما و... وأحداث السيرة النبوية خصوصا ينبغي تفسير هذه الحوادث من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو من التاريخ الإسلامي ينبغي أن يرجع في هذا التفسير إلى التصور الاعتقادي تاني تفسير الحوادث التاريخية عموما وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا يرجع فيها إلى التصور الاعتقادي فإن كان الباحث في هذه الحادثة أو في هذه الواقعة يحمل تصورا معينة فإنه يخرج بنتائج توافق هذا الاعتقاد توافق هذا الاعتقاد مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يهاجر من مكة إلى المدينة من الذي نام في فراشه صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب انظر إلى الشيعة وهم يحملون معتقدا معينة يفسرون هذه الحادثة كيف يفسرون هذه الحادثة وانظر إلى أهل السنة والجماعة لأنهم يحملون معتقدا معين كيف يفسرون هذه الحادث إذا ينبغي أن ينظر إلى المعتقد حال تفسير هذه هذه الحوادث أيضا معرفة اتجاهات المفسرين لهذه الحوادث معرفة اتجاهات هذه هؤلاء المفسرين لهذه الحوادث بمعنى أن نعرف مشاربهم الفكرية وما أخذهم العقدية إذا علمنا ذلك سنجد أن نتائج دراساتهم إنما هي صورة لأفكارهم واعتقاداته النتائج اللي يطلعوا بها إنما هي إيه؟ صورة من ما يعتقدونه وما يفكرون فيه انظر مثلا إلى المستشرقين عندما كتبوا سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لماذا خرجوا؟ خرجوا بتصورات تخالف تماماً ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه انظر مثلاً إلى من كتب في أي فن ليس شرطاً في سيرة النبوي إذا كتب في هذا الفن وهو يعتقد أمر معينة فهو يخرج من هذا أو يخرج بنتائج وبصور توافق ما هو عليه من, من الاعتقادات فنحن لا نأخذ مثلاً من المستشرقين ولا من الأوروبيين سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم يكفرون به صلى الله عليه وسلم وإن الدعو الحيادية وإن الدعو الدقة والتحري والبحث العلمي لأنه طبعا هناك بعض المستشرقين يقول لك أنا, أنا أبحث في الإسلام على إن رجل حيادي أنا رجل علم فأنا حيادي فيخرج مثلا بنتائج يريد أن يزرع هذه النتائج في نفوس المسلمين طيب هل نثق في كلامهم لا ليه لأنهم يكفرون برسول الله صلى الله عليه وسلم ابتداءا فسيخرجون بنتائج عكسية لما عليه أهل الإسلام أقول هذا الكلام لأن هناك اتجاهات إسلامية تريد أن تجمع بين الشرق وبين الغرب تنادي بمفاهيم تسمى مفهوم الإنسانية أو أخوة الإنسان أو التعايش الإنساني بمعنى أن يتعايش الكل مع الكل تحت أي ظروف وتحت أي أوضاع بحيث يرضى الكل بالكل يرضى المؤمن بالكافر والكافر بالمؤمن ويبقى كل من على دين على دينه فلا يعارض هذا هذا ولا يعارض لا يعارض هذا ذاك ولا يتكلم هذا في ذاك. إذا يريدون أن يطبقوا منهج منهج يخالف منهج دين الله تبارك وتعالى إذ أنه لن يجتمع الناس ولن يحصل لهم اجتماع إلا على لا إله إلا الله محمد رسول الله والسبيل الأوحد أن يدين الناس كلهم بدين رب العالمين فهذا الذي ينادي بهذه الاتجاهات أو الوصول لهذه المرحلة من التعايش السلمي أو من التعايش الإنساني أمامه عدة خيارات عند عرض وقائع السيرة النبوية أو عند عرض أي حادثة من حادث السير أمامه عدة خيارات الخيار الأول إما أن ينكرها بالكلية يعني يقول لك لا لا والله كلام ده ما حصلش زي مين زي المعتزلة لما جم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الذباب قال في إحدى جناحيه ذا وفي الأخرى دواء قال لك إيه الأعرف ده أنكر إيه الحادثة بالكلية خطبانك فقد يقع هذا المنكر في القد يقع هذا المنكر في الكف لأنه قد ينكر معلوم من الدين بالضرورة يبقى دي أول إيه دي أول مأزق قد يقع فيه المأزق الثاني إما أن يؤولها تأويلا فاسدا فتخرج عن الحكمة التي أرادها الشارع الحكيم طب هو لو إذا لم يكن يقوم يعمل إيه يقوم أول الواقع أو يؤول النص أو يؤول القصة أو أو الحدث يؤوله تؤول فاسد يخرج عن المقصود إيه عن المقصود الأعظم الذي أراده الشارع حكيم من هذه الواقعة ومن هذا الأثر أو من هذا الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وإما أن يقر بصحتها الحالة الثالثة ليه وإما أن يقر بصحتها ويعتذر عنها يا جماعة الله يسمحونا معلش احنا ما نعرفش مين يعني الموضوع ما حصل ازاي احنا بنعتذر عنه ما هوش قادر ينكره ماشي طيب ففي هذه الحالة خالف امر الله تبارك وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم ايه مؤمنين طبعا انا كنت انوي قبل ان ابدأ في درس اليوم ان اناقشكم في الدرس الماضي يعني كنت ناوي أناقشكم في الدرس الماضي ولكن سأؤجل المناقشة لعني للدرس الجاي عشان أشوف القدرات والطاقات لأن يعني طالب العلم إذا لم يكن يذاكر ويجتهد اعلموا أن التحصيل كله يضيع يعني قيدوا العلم بالكتابة الحديث إن كان بعض أهل من قيدوا العلم بالكتابة بركة العلم أنك تقيد أنت مش جاي تسمع مش جاي تسمع وبس لا جاي تقيد كل نقطة وكل فائدة عشان يعني انت جاي تدرس دراسة منهجية الكلام دا بقول لك دي اصول حيمدني عليها كل الاحداث التاريخية كل الاحداث التاريخية سواء كانت في السيرة في التاريخ في حتى في احداث وقعت في السنة النبوية اخذ منها احكام شرعية انت ستضطر لهذه الاصول التي اقولها, أقولها لك فاذا لم تكن تدول وتذاكر وتراجع وتسأل وتناقش اعلم علم اليقين ان ما سمع منها هنا سيخرج منها هنا خلاص ليه؟ زي اللي يمدي وإذن من طين وإذن من عجين لا طالب العلم لا له أن يكون حاضر الذهن حاضر البديهة يكتب أكتب لأن ما كتب لا ينسى أحيانا الإنسان مع كثرة المشاغل ومع كثرة الضغوط اللي حوله ينسى الإيه؟ ينسى بعض المسائل فإذا ما رجع إلى الكتابة تذكر ما كتب تذكر ما كتب فنقول هذا الذي ينكر أو هذا الذي يعني ينادي بهذا الاتجاه يقع في هذه المحاذير الشرعية طيب الأمر الذي يفرض نفسه الآن أو يعني قبل الخوض في حادثة شق الصدر سؤال يعني قد يعني يتبادر إلى أذهانكم فيقول القائل وما السبيل للضوابط التي يمكن بها استخراج الفوائد والدروس الطربوية من السيرة النبوية أو من التاريخ الإسلامي عموما ايه بقى ايه الضوابط مدام احنا عملين بندية المسألة كده ايه الضوابط اللي ممكن بيها استطيع ان انا لما امسك حادثة أو امسك بها واقعة واقعت في السيرة النبوية استطيع ان اتعامل مع هذه الحادثة معاملة طالب العلم الذي يفهم المقصود من هذه الحادثة ومن هذه الواقعة فهما صحيحا على منهج سلف الصالح لأن كثير من الناس يقرأ التاريخ لمجرد التسليح زي ما قلنا في المرة الفاتت وكثير من الناس يقرأ الأحداث ويقرأ السيرة النبوية علشان يرقق قلبه خلاص طيب أنت النهارده تحتاج إلى السيرة النبويه، سيره النبي صلى الله عليه وسلم كميزان عملي كميزان عملي سينبني على هذا الميزان أحكام سينبني على هذا الميزان أحكام سوف نذكر طرفا منها كلما فعرضنا لشيء من ذلك إخوانا أنا طريق التدريس السيرة النبويه. أنا أدرس السيرة عشان أطلعك أصول عايز بني عندك أصول هذه الأصول تستطيع أن تقرأ في أي كتاب من كتب السيرة تستطيع أن تتعرض لأي مسألة من مسائل السيرة النبوية على صحيبي ودم الصلاة وعدم, وعدم التسليم تستطيع بهذه الأصول أن تقرأ في أي كتاب من كتب السيرة النبوية وتستطيع أن تعرف كيف تصل إلى النص الحقيقي وكيف تصل إلى الواقعة أو صدق الواقع من كذبها لأن هناك في السيرة النبوية أشياء كثيرة موضوعة أشياء كثيرة موضوعة فقبل البدء يعني لابد من بيان هذه لا أنا أفضل للأسئلة ل... ل... في الآخر إخوة اسألوا أنا أفضل للأسئلة في الآخر يعني أنا لا أفضل للمقاطعة خلي الأسئلة في الآخر طيب فنقول الضوابط التي عمل عليها سلفنا وسلف الأمة رضي الله عنهم أجمعين في استخراج الفوائد والدروس من الوقائع ومن الأحداث التاريخية كانت على خطوات الخطوة الأولى التأكد من صحة الحدث أو الواقعة التاريخية حتى يصح الاستدلال به الخطوة الأولى التأكد من صحة الحدث أو واقعة التاريخية حتى يصح الاستدلال بها بمعنى أنك إذا أردت أن تستشهد أو تستدل بواقعة أو بحادثة من السيرة النبوية أو من التاريخ الإسلامي أو بأي نص عموما لأن هذا الكلام ينصحه على كل النصوص ينبغي لك أن تتأكد من صحة هذه الواقع أو من صحة هذا الحدث ذلك أن جوانب كثيرة من السيرة النبوية بعد البعثة النبوية هي جزء من السنة النبوية التي هي أحد مصادر الأحكام الشرعية لأن سيرة نبوية أحد المصادر إيه أحد مصادر الأحكام الشرعية فلا بد من التثبتي من هذه الحادثة فلذلك نجد العلماء يسلكون في السيرة النبوية منهج التوثيق منهج التوثيق فيتعاملون مع السيرة النبوية كأنها أحاديث للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومع ذلك هم يفرقون في الأحداث بين الوقائع التي تبنى عليها أحكام وبين الوقائع الاعتقادية وبين ما كان من الفضائل والأخبار والحضارات والعمران، فيتشددون في مسائل الأحكام والاعتقادات، واتسهلون فيما دون ذلك، فاتسهلون فيما دون ذلك، كما روي عن الإمام أحمد وابن مهدي وابن المبارك أنهم كانوا يقولون لا بأس في السير ولا بأس في يعني التاريخ، كانوا يتسهلون في مسائل إيه؟ يعني مثلا هذا الراوي لو يأخذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من هذا الحديث حكم أو مسألة اعتقادي يمنع. طب هذا الرأو نفس الرأو ممكن يحكي قصة عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة في كذا يسمح به برواية هذه الرواية ليه لأن الأولى الاحتياط في مسائل الأحكام وسائل ليه وفي مسائل العقائد الخطوة الثانية بذل الجهد في جمع الأخبار الواردة في الموضوع الواحد بذل الجهد في جمع الأخبار الواردة في الموضوع الواحد وهذه الطريقة العلمية الصحيحة حيث يحيط الباحث بجميع الأخبار الواردة في الموضوع بل يجمع الطرق والألفاظ لكل نص يرحمكم الله حتى يستطيع أن يخرج بحكم صحيح وتصور واضح ويعرف المتقدم من المتأخر ويعرف العام من الخاص ويعرف الألفاظ التي يفسر بعضها بعضا وبهذا يتمكن بين أو يتمكن من الجمع بين النصوص والأخبار المتعارضة أو ترجيح أحدهما على الآخر بوجه صحيح مثال بعض الناس يحتج ويقول لا يجوز الدعاء اسمع الكلام لا يجوز الدعاء على الكفار لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له الصحابة أدعو على ثقيف قال اللهم مهد ثقيف هما بقول له أدعو عليها فدعا له يبقى أقول لك لا يجوز دعا على الكفار يجي أخي تاني يقول له لا لا لا إزاي أنت تتكلم إزاي داء الحديث في في صحيح في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم الحديث أبو غريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين سني يوسف ألا. طب ليه هناك مدعاش على, على ثقيف وهنا دعا على مضر طب نجمع زي بين الايه بين الحديثين اين الجمع او كيف ممكن الجمع فنقول الحديث الاول ضعف بعض اهل العلم اسناده يبقى الحديث الاول لما تيجي تبحث وتتحرى الحديث الاولاني ضعف بعض اهل العلم اسناده طيب حتى ولو صح ولمعناه شاهد ايضا ويعني له شاهد من حديث الطهيل بن عمرو الدوسي أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن دوسا قد كفرت وأبت فدعو الله عليها فقال أو فقيل هلك الدوس فقال اللهم مهد دوسا وأت بهم طيب بقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم دعا من دعا لدوس طب نجمع منين بين النبي صلى الله عليه وسلم دعا على مضر والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدع على دوس نقول بأنه يجوز أن يدعى للكفار إذا كان يرجى إسلامهم ولا يجوز أن يدعى يجوز أن يدعى يدعى لهم إذا كان يرجى إسلامهم ويجوز أن يدعى عليهم إذا اشتدت وطأتهم على المسلمين يبقى احنا كده جمعنا بين الإيه؟ بين الدليلين وبين الإيه؟ الحديثين عشان كده الإمام الصيوطي يقول ما من حديثين ظاهرهما التعارض إلا وعندي لهما مئة وواحد وجه في الجمع والترجيح. مام الصيود يقول ما من حديثين او ما من دليلين ظاهرهما التعارض الا وعندي لهم مئة وواحد وجه. له كده حدثين اي حدثين متعارضين حطهم قدامه يجيب لك مئة واحد دليل مئة واحد دليل على إن ما فيش إيه على إن ما فيش تعارض بين النصوص. ليه أنا صيودي كان جمع مام صيودي كان جمع لذلك طوافة النصوصي كان صاحب قلم سيال في كل الفنون يكتب. في كل الفنون ما في فن ترك السيوت اكتب فيه فكان السيوت صاحب قلم ايه صاحب قلم سيال جماع فعنده نظرة عامة للشرع فكان يستطيع الجمع والترجيح بين الايه بين الأدل يبقى النقطة الثانية التي اه ذكرناها اه بذل الجهد في جمع الاخبار الواردة في الموضوع الايه الموضوع الواحد الثالثة معرفة حدود العقل في نقد الاخبار الضابط الثالث معرفة حدود العقل في نقد الأخبار. المنهج النقدي الذي اتبع علماء المسلمين في نقد الأخبار وكذلك في السنة النبوية او في سيرة النبوية يتناول أولا نقد السند ونقد المت. يعني النقد عند أهل السنة والجماعة أو علماء السلف يتناول نقد اللي نقد السند ونقد المت. بيمسك الأول سلسلة الأسناد يبدأ يبحث إيه؟ يبحث فيه. وبعدين يمسك اللي إيه؟ المت. طيب يمسك بيمسك الأسناد يعمل فيه إيه؟ يفتش في رجال للسند واحد واحد كل راوي غير ثقة او كل راوي متهم يبدأ ايه يستبعده وبجمع الاخبار ينظر هل هناك بدائل يعني هل الحديث ذه له متابعات من روايات اخرى خدت بالك فان كان له متابعات يقوي بعضها بعضا صار الحديث ايه قوي بمجموع الطرق او حسن خدت بالك طيب كل الطرق متهالكة فيعمل يحكم على الحديث بالإيه؟ بالضعف يحكم على الحديث بالضعف أحيانا تأتي أحاديث أسانيدها كما يقولون مذهبة وتأتي قصص أسانيدها مذهبة الإسناد ما يخرش المي طيب نجلل إيه؟ للمتن قد يكون المتن هناك فيه نكار أو يقول قد يكون هذا المتن فيه معارضة لمتن آخر هو أصح منه أو هو أثبت منه أو معارض لنصوص كلية أو نصوص عامة بالنسبة للإيه، بالنسبة للشارة. فيعرض هذا الحديث على القرآن وعلى السنة النبوية وعلى كل الروايات الموجودة ويحاول أن يع التوفيق بينه وبين إيه، بينه وبين يعني ما يعارضه من الإيه من الأدلة. فإن أمكن الجمع فبها ونعمة، وإلا ممكن الجمع توقف العلماء فيه حتى يجدوا له حل. يعني لابد لي من الايه؟ لابد له من التوجيه لابد له من التوجيه الا ان يكتشف ان اسناده مثلا مكذوب او موضوع فيرفض بالايه؟ فيرفض بالكلين فالضوابط التي جعل او استخدمها علماء اهل السنة والجماعة ضوابط لعدم وقوع او مرور رواية او لفظ او حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم او شيئا من سيرته صلى الله عليه وسلم يكون مكذوب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فأنكر بعضهم مثلا حادثة شق الصدر، أنكر بعض كتاب السيرة حادثة شق الصدر، وحادثة شق الصدر جاء في صحيح مسلم من حديث أنا صلّى الله عنه وأرضاه أنه قال لقد رأيت أثر المخيط في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، يتحدث شق الصدر وقعت ولا مقرش. قد أنا سيدني مالك جمين أنا سيدني مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم كم سنة عشر سنين يعني اطلع على ما لم يطلع عليه غير من النبي صلى الله عليه وسلم وداع له النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر وبالبركة فعاش حتى رأى تقريبا مئة من أحاديث رضي الله عنه وأرضاه فلما يجي واحد يترك أو ينقض حادثة شق الصدر ويعني يعطيها أو يخرجها من جملة ما وقع النبي صلى الله عليه وسلم فنقول له إيه توقف لابد من معرفة حدود العقل في إنكار الإيه في إنكار في إنك أو في نقض الأخبار إيه زي ما قلنا إن بعض الناس أو المعتزلة الذين يقدمون العقل على النق ينقدون الأخبار مجرد مخالفتها للإيه للعقل ولكن هناك أمور قد لا يستطيع العقل إيه فهمها ولا إدراكها زي صفات الله عز وجل هل يمكن العقل أن يدرك صفات الله عز وجل؟ بالعكس حتى أن أهل السنة والجماعة لما تكلموا في منهج تفهيم أهل السنة والجماعة عوام أهل السنة والجماعة أسماء الله عز وجل وصفاته قالوا الفرق بين صفاته عز وجل وبين صفات المخلوقين كالفرق بين ذات الله عز وجل وذات المخلوقين عشان تعرف بس الفرق بين صفاتك وصفات الرب تبارك وتعالى إيه؟ كالفرق بين ذاتك وذات الرب تبارك وتعالى لأن صفاتك على قدرك وصفات الملك سبحانه وتعالى على قدره صح؟ بمنطقة البساطة فالعقل لا حدود في فهم الايه؟ العقل لا حدود في فهم النصوص ولو قدرات في فهم النصوص عشان كده أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه لما حدثت وقعت الإسراء والمعراج لما أُسِيرَ النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وجاءت قريش تحاجوا صلى الله عليه وسلم وجاء جبريل بالبيت المقدس ووضع أمام عين النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ أصفه لهم يعني جزءا جزءا فلما بلغ ذلك أبو بكر ولم يكن قد يعني ولم يكن ثم فقال إن كان قد قال فقد صدق فحدود العقل عند أبو بكر الإيمان يسبق حدود الإه. حدود العقل الايمان يسبق حدود العقل المرحلة الرابعة لابد اه اه ملاحظة المراحل التي مرت بها السيرة النبوية ونزول التشريع ملاحظة المراحل التي مرت بها السيرة النبوية ونزول التشريع طبعا نضرب مثال بالخمر الخمر اول ما نزلك يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ادل اول مرحلة الاولى المرحلة الثانية قال الله تبارك وتعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكار المرحلة التالتة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسل والأنصاب والأزلام والجزم من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون يبقى تحريم الخمر جاء على كم مرحلة على ثلاث مراحل طيب بعض الناس يأتي مثلا نقيس على هذه المسألة مسألة تغيير المنكر باليد مكة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كم سنة 13 سنة طب هذه المدة كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى فيها أصنام ولا لا؟ هل ثبت النبي صلى الله عليه وسلم حط الأصنام وهو في مكة قبل الهجرة؟ أبدا طب لماذا سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأصنام؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في فترة إيه؟ استضعاف كان في فترة استضعاف لا يقوى على أن يجابه كفار قريش بتكسير أصنامهم والظهور في منتدياتهم بمظهر المخالف لأنه كان سيقضي على دعوتي صلى الله عليه وسلم فكان هناك بالنسبة للنبي صلى الله عليه وس فقه أولويات فيؤخذ من هذا أو من هذا الفعل فقه, الإيه؟ فقه الأولويات وهكذا في كل المسائل الشرعية وفي كل السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم النقطة الخامسة ملاحظة هذه الحادثة كما ذكرنا وقعت كما في حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما في قصة رضا حليم السعدية للنبي صلى الله عليه وسلم فعن أنس رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن صدره فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك ثم غسله في طسق من ذهب بماء زمزم ثم لامه ثم أعاده في مكانه وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني حريمة السعدية فقالوا إن محمدا قد قتل فاستقبلوه وهو منتقع له يقول أنس وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هنا لابد من بيان مسألة إن طبعا الشيخ الخضري لم يتعرض لها إن حادثة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وقعت في المرة الأولى في بادية بني سعد في بادية بني سعد وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحادثة اختلف العلماء فيها على أقوال يعني حادثة شق الصدر حدثت كم كمرة مرتين المرة الأولى كان النبي صلى الله عليه وسلم فين في بني سعد العلماء اختلفوا في سن النبي صلى الله عليه وسلم القول الأول سكت بعض العلماء منه الإمام مسلم في تعليق يعني في ذكر رواية أنس عن تحديد عمر النبي صلى الله عليه وسلم القول الثاني كان عمره سنتين وجاء هذا في رواية محمد بن إسحاق انتم تعرفين محمد بن إسحاق من كتاب السيرة النبي صلى الله عليه وسلم القول الثالث كان عمره خمس سنوات وهذا القول قال به الإمام ابن عيم قال به الإمام أبو نعين القول الرابع كان عمره ست سنوات وهذا قول الأموي وغيره القول الخامس وهو الصحيح أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان أربع سنوات وهذا قول الإمام الزرقاني وابن سعد والسبب في اختيار هذا القول أن هذه السن يمكن أن يمارس فيها رعي الأغنام ويفهم ما يدور حوله صلى الله عليه وسلم هنجيب المسألة هنجمع الطرق ماشي هنجمع الطرق هنشوف الأقوال هنحدد يعني ايه هنبدأ نفحص المسألة ايه فحص جيد نجمع الالفاظ لان الالفاظ يوضح بعضها ايه بعض طيب احنا دلوقتي خرجنا ان هذه الحادثة في تحديد سن ربما سلم في وقت في حدوث حادثة شق الصدر كم قول خمسة احنا قلنا خمسة طائفة من العلماء سكتت وطائفة من العلماء قالوا سنتين وطائفة قالوا خمسة وطائفة قالوا ستة وطائفة قالوا اربعة والرابع، أو القول بأربع سنوات أنها إيه؟ قول صحيح، هو قول صحيح وقعت حادثة شق الصدر للنبي صلى الله عليه وسلم في المرة الثانية في مكة قبيل الإسراء إلى البيت، إلى بيت المقدس وكان عمره صلى الله عليه وسلم خمسين سنة وهذا قول الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام الذهبي وغيرهم فأنت دلولة طلعتك الفايدة إن حادثة شق الصدر حسب كم مرة؟ مرتين مرة وكان النبي صلى الله عليه وسلم عمره كام؟ أربع سنوات ومرة كم عمره كام؟ خمسين سنة صلى الله عليه وسلم والمرة الأولى لها علامة والمرة الثانية لها علامة علامة المرة الأولى أنه كان إيه في بني سعد كان في بني سعد مصطر في بني سعد المرة الثانية كانت قبيلة حادثة إيه الإسراء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس الإمام ابن حجر رحمه الله يقول أن جميع ما ورد من شق الصد واستخراج القلب وغير ذلك من الأمور الخارقة العادة مما يجب التسليم له دون التعرض لصرفه عن حقيقته لصلاحية القدرة فلا يستحيل شيء من ذلك يبقى أنا دلوقتي أنا قلت لك أنا بطبق القاعدة لنا داتهالة أنا دلوقتي جماعت أطراف الايه؟ أطراف الحديث و... وضعت كل الألفاظ جما بعضها تمام؟ ونظرت بالعقل هل يمكن أن تحدث ولا يمكن ايه؟ أن تحدث فالعقل يقول أن يمكن ان ايه؟ أن تحدث طيب يؤيد هذا القول ده قولي ولا قول أهل العلم قول أهل العلم ابن حجر العسقلاني إمام يقول إمكانية حدوث هذا الأمر وارد ولا غير وارد وارد إذن يبقى احنا بدأنا نطبق المنهج الايه المنهج العلمي في النظر في حوادث السيرة النبوية والحوادث الايه التاريخية حاسين الدرس صعب بجد لو حاسين المصعب قلولي بجد يعني أنا أنا ممكن أسهل يعني احنا ممكن, احنا ممكن احنا ممكن نكر كده أنا مش عايز أكر يعني أنا ممكن أكرر لكم الدرس كر كده ولكن أنا عايزكم إخونا أنتوا الجيل الأول أنتوا الجيل الأول وعليكم هيا بني عمل كبير نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وفي جهودكم وإنتوا لبنة من لبنات هذه الدعوة ستتحملون مسؤولية الدعوة إلى الله تبارك تعالى وسيأتي عليكم اليوم تتصدرون فيه لتعليم الناس فنحن نريد أن تخرجوا من هذا المكان وعندكم القابلية القابلية أنتم لا تدرسون في جامعات انت ايه اللي مزنبك وقايبك عندي هنا عشان تعود لي من الساعة اثنين ونص لحد الساعة عشر بالليل ايه اللي مزنبك رجاء الاجل وطلب العلم وانتم تعلمون ان ما انتم فيه هو خير مما عليه اهل الارض جميعا ما انتم فيه خير مما عليه اهل الارض جميعا عايزين تعرفوا قيمة ما انتم فيه اقرأوا ما كتبوا الامام ابن القيم في كتاب مفتاح دار السعادتين اقرأوا الفصل العامن في فصل في فضل العلم وفي فضل طلب العلم والله ست ستبيتون وستواصلون الليل والنهار في طلب العلم لي لما أعبدو الله تبارك تعالى لطلبة العلم ولأهل العلم من الفضل يكفي قول الله تبارك تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أُوتوا العلم درجات ويكفي قول ربنا تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء انتوا بتدرسوا عشان انتوا عايزين تدرسوا عايزين تتعلموا لا انتوا في جامعات ولا انتوا في معاهد بال... بتدفعوا لها فلوس هذا الكلام ده كله انتوا بتعلموا عشان تطلعوا طلبة علم فما تزعلوش احنا بنتكة وعايزين وبن... نبني رجال عايزين نبني رجال نريد ان, أن... يعني أن يخرج منكم رجال يحملوا هم هذه الدعوة لا سيما والواقع انتم تعرفونه يعني الله اعلم يعني الايام اللي جاء شكلها ايه الايام حبلة لا ندري ماذا ستلد لنا الله كل ما ننظر في الواقع نقول يعني أمر غريب ما كنا نتخيل أبدا ولا نحلم أبدا ولا نتوقع إن ما نحن فيه أن يحدث ولكن بنقول هو قدر الله تبارك تعالى مقيت لنا نقطة وحيدة في تطبيق المنهج الذي أسسناه قبل قليل وهي استخراج الفوائد نحن نقول الكلام ده كنا بنقول عشان إزاي تعرف تطلع الفوائد منين من الواقعة أو من الحديث أو من المسألة لتقع إيه أو المسألة لتقف إيه أمام الحكمة الإلهية من وراء هذه الحادث أولا التطهير أولا التطهير والمقصود بالتطهير التطهير من حظ الشيطان حتى لا يقع صلى الله عليه وسلم في رذيلة يوسوس له بها ولا يكون له عليه سبيل وكان من إكرام الله عز وجل له أن يتم هذا في بداية حياته ليكون بعيدا عن السفاسف مغمورا بمعالي الأمور ثاني التطهير من حظ الشيطان حتى لا يقع في رذيلة يوسوس له بها ولا يكون له عليه سبيل وكان من إكرام الله عز وجل له أن يتم هذا في بداية حياته ليكون بعيدا عن السفاسف مغمورا بمعاني الأمور الثاني إعدادا للعصمة من الشر ومن الشرك إعدادا للعصمة من الشر ومن الشرك وعبادة غير الله فيشب على الإيمان والتقوى ولا يحل في قلبه إلا التوحيد الخالص وقد دلت أحداث صباه على تحقق ذلك فلم يرتكب إثما ولم يسجد لصنم، رغم انتشار ذلك في قريش حاضر إعداد للعصمة من الشر والشرك وعبادة غير الله فيشب على الإيمان والتقوى ولا يحل في قلبه إلا التوحيد الخالص وقد دلت أحداث صباح على تحقق ذلك فلم يرتكب إثما نعم صباح صباح صباح نبي صلى الله عليه وسلم فلم يرتكب إثما ولم يسجد لصنم رغم انتشار ذلك في قريش الفائلة الثالثة تطهيره من حالات الصباح اللاهية المستهترة واتصافه بصفات الجد والحزم والاتزان وغيرها من صفات الرجولة الصادقة نعم أقول تلك تطهيره صلى الله عليه وسلم من حالات الصبا اللاهية المستهترة واتصافه بصفات الجد والحزم والاتزان وغيرها من صفات الرجولة الصادقة تهيئة من الله تهيئة من الله له لتحمل أعباء الرسالة صلى الله عليه وسلم آل حدثة شق الصدر ذكر الشيخ الخضري بعد ذلك وفات آمنة وكفالت عبد المطلب ووفاته وكفالت أبي طالب وفات أم النبي صلى الله عليه وسلم خرجت آمنة ومعها ابنها محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وحاضنته أم أيمن إلى المدينة وكان عمره صلى الله عليه وسلم ست سنوات كانت طاصلة بذلك زيارة أخواله صلى الله عليه وسلم من بني النجار وبقيت هي وابنها هناك مسافة أو بقيت هي وابنها في المدينة أياما وعند رجوعهم إلى مكة مرة أخرى مرضت أمه صلى الله عليه وسلم في منطقة يقال لها الأبواء وتبعد أو تقرب من مكة بخمس وعشرين ميلا، فمرضت وماتت بها ودفنت بها وقد زارها النبي صلى الله عليه وسلم بعد من بعد وفاتها عندما كان عمره صلى الله عليه وسلم أربع وخمسين سنة كما في الصحيح كما في صحيح مسلم ولك أن تتأمل هذا المشهد العظيم قال أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم, يأف... فلم يؤذن لي واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزور القبور فإنها تذكر الموت يعني شوف حب النبي صلى الله عليه وسلم لأمه على الرغم أنها ماتت على الشرك ولكن حبه صلى الله عليه وسلم لأمه دفع لزيارتها وأن يستأذن ربه تبارك تعالى في زيارتها وأن يدعو لها فأذن له في زيارة قبرها ومنع صلى الله عليه وسلم من الدعاء له ثم بعد ذلك رسول صلى الله عليه وسلم في كفالة جده عبد المطلب ثم إلى عمه أبي طالب كما ذكر ابن شام كان رسول صلى الله عليه وسلم عند جده عبد المطلب بعد وفاة أمه آمنة ولقد كان يوضع لعبد المطلب فراشا في ظل الكعبة ويجلس بنوه من حوله حتى يخرج إليه لا يجلس عليه أحد من بنيه إجلال له فكان رسول صلى الله عليه وسلم يأتي وهو غلام صغير فيجلس على هذا الفراش فيجلسه أعمامه أو فيجلسه, فيجلسه عمه يعني على هذا الفراش فكان أعمامه يمنعونه من ذلك فيقول عبد المطلب إذا رأى ذلك منهم دعوا ابني هذا فوالله إن له لشأن إن له لشأن وكان يمسح على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم بيده وكان يصر بما يراه منه صلى الله عليه وسلم وكان يرعاه ولم تستمر هذه الرعاية طويلة حتى مات وقد أوصى به إلى عمه وعمه عبد المطل... عم المط عم عبد يعني عمه أبي طالب كان شقيقا لأبي كان شقيقا لأبي به له فكان في كفالته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هنا نقطة أو الشيخ الخضر رحمه الله غفل عن ذكرها أنا أذكرها للفائدة وهي إذا نظرت إلى مرحلة الطفولة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم تجد أنه كان مسترضعا في بني وكان يرعى الأغنام وهو عند مين؟ عند أمه حليمة وعند أبي كبشة فكان يرعى كان يرع الأغنام فعاش النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرعى الأغنام وما من نبي إلا ورع الغنم ففي صحيح البخاري من حديث أبي رايرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا إلا راع الغنم فقال أصحابه وأنت يا رسول الله قال نعم كنت أرعها على قرارية لأهل مكة يعني صلى الله عليه وسلم كان يرعى إيه كان يرعى الأغنام وفي حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نجتني الكباث الكباث اللي هو ال العواد السوداء من الأراك الكباث اللي هي العواد أو يعني الناضج من الإيه؟ أعواد الإراك،, الأراك فيقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه قلنا يا رسول الله وكنت ترعى الغنم قال نعم وهل من نبي إلا وقد رعاها والحديث هو البخاري ومسلم. أنا ذكرت هذين الحديثين للفائدة التي ذكرها الحافظ نحجر حجر رحمه الله تبارك وتعالى لأنها تفيدك في استحضار عظمة النبي صلى الله عليه وسلم وإجلال قدره صلى الله عليه وسلم على الرغم أنه رسول الله وسلم كان يرعى الغنم يقول الحافظ ابن حجر قال العلماء الحكمة في إلهام الأنبياء رعي الأغنام قبل النبوة أن يحصل لهم التمر برعيها على ما يكلفونه من القيام بأمر أمتهم تاني الحكمة من إلهام الأنبياء رعي الأغنام قبل النبوة أن يحصل لهم التمرن برعيها على ما يكلفونه من القيام بأمر أمتهم وإعلم رحمك الله أن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم للأغنام كانت مصدرا لرزقه لأن الله صلى الله عليه وسلم كنت أرعاها فكانت مصدر لإيه لرزق للنبي صلى الله عليه وسلم لذلك لم يكن للكفار عليهم لم يكن للكفار عليه صلى الله عليه وسلم منه يذكرونها بل كانت يده صلى الله عليه وسلم عليا في طلب رزقه ومعاشه بلا منة لأحد أبدا حتى الكفار نعم قال العلماء الحكمة في إلهام الأنبياء رعي الأغنام قبل النبوة أن يحصل لهم التمر برعيها على ما يكلفونه من القيام بأمر أمته. طبعا إحنا يعني ننتقل إلى الباب أو الفصل الذي عانوا له أو ال الذي عانوا له الشيخ الخضري بقوله السفر إلى الشام. فيعني السفر إلى الشام أهم حدث في السفر إلى الشام هي قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع بحيرة الرحب مع بحيرة الرحب. طبعا، أنا إيه مطبق المنهج اللي أنا قلتولكو مطبقه في كل حدث كل حدث أنا طبقت فيه المنهج اللي إحنا إيه اللي إحنا ذكرنا عشان كذا نجبت المنهج ده في الأول وحطيته قدامكو وبدأت أذكر لكم الإيه الأحداث حدث حدث فأنت دلوقتي تأخذ الحدث إيه صافي أنت بتأخذ الحدث صافي فأنا باتمنى أنك أنت تطبق نفس المنهج اللي بتتعلمه تبدأ تطبقه في كل حياتك في كل حياتك فلما ذكر الشيخ الخضر رحمه الله السفر إلى الشام المقصود منه ذكر قصة بحيرة الراهب وقصة بحيرة الراهب في حديث أبي موسى الأشعري عبد الله عنه وأرضاه قال خرج أبو طالب إلى الشام وخرج معه النبي صلى الله عليه وسلم في أشياخ من قريش فلما أشرفوا على الراهب هبطوا فحلوا رحالهم فخرج إليهم الراهب وكانوا قبل ذلك يسيرون فلا يخرج إليهم ولا يلتفت لهم قال فهم يحلون رحالهم فجعل يتخلى لهم رايح جاي عليهم فجعل يتخلى الراهب حتى جاء فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا سيد العالمين هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين كل ذا الدمين قدام أعمو والدام القافلة كلها وكل من جاء في هذه الايه القافلة فقال له الأشياخ من قريش ما علمك؟ عرفت كلام ذا منين؟ فقال إنكم حين أشرفت من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجدان إلا لنبي وإني أعرفه بخاتم نبوة أسفل من غضروفي كتفه مثل الطفاح النبي صلى الله عليه وسلم كان على كتفه إيه؟ خاتم النبوة صلى الله عليه وسلم يقول ثم رجع فصنع عليهم طعاما فلما أتاهم وكان هو في رعيه للإبل يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في رعيه للإبل قال أرسلوا إليه أرسلوا إليه ابعثوه هاتويا فأقبل وعليه غمامه صلى الله عليه وسلم في سحابةه بتضلله صلى الله عليه وسلم فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة فلما جلس ما لفيء الشجرة إليه كل دي معجزات هي الطهر لمين يعني كل هذه معجزات الله في السلام قبل إيه قبل النبوة وأهل قريش عينون هذه الإيه كل هذه العلامات وكل هذه الكرمات تظهر بين أعينهم أو أمام أعينهم فلما جلس لا فيء الشجرة فقال انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه قال فبينما هو قائم عليهم وهو يناشدهم ألا يذهبوا به إلى الروم فإن الروم إذا عرفوه بالصفة التي عندهم فيقتلونه فالتفت فإذا سبعة من الروم قد أقبلوا هو لسه بحفظ القريش ويقولون بالله عليكم لا تدوشوا الروم لأن الروم لو شفوه حيقتلوا إذا بسبعة من الروم قد أقبلوا من الجنود الروم فاستقبلهم فقال ما جاء بكم قالوا جاءنا أن هذا النبي خارج في هذا الشهر فلم يبقى طريق إلا بعث إليه بأناس وإنا قد أخبرناه خبره يعني احنا عرفنا أنه فين هنا في المكان ده فقال هل خلفكم أحد هل خلفكم أحد هو خير منكم في حد غراكم أحسن منكم قالوا لا إنما اخترنا خيرة لطريقك إحنا أحسن ناس جنة لإيه جنة المكان ده قال أفرأيت أمرا أراد الله أن يقضيه هل يستطيع أحد من الناس أن يرده قالوا لا قال فبايعوه وأقاموا معه قال لهم خلاص. خلص طالما أنتوا عارفين أن هذا أمر ربنا أراده وانتوا عارفين العلامات ظهرت فأنتوا بايعوه فأقاموا مع هذا الراهب ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفين وهو عنده صلى الله عليه وسلم قال أنشدكم الله أيكم وليه بيقول لجماعة قريش أنشدكم الله أيكم وليه فقال أبو طالب فلم يزل يناشده حتى رده أبو طالب وقال وبعث معه أبو أبو أبي بكر وبلان وزوده الراهب من الكعكي والزيت تعالوا بقى نأخذ القصة دي زي ما نفس الأسلوب اللي احنا ايه بدأنا أقول أهل العلم في هذا الحديث هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي في المناقب باب ما جاء في بدء النبوة ماشي قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. ماشي قال الذهبي أظنه موضوعا وبعضه باطل وهو حديث منكر جدا ماشي قال الترمذي حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه قال ابن حجر رجاله ثقات وذكر أبي بكر وبلال غير محفوظ قال الإمام الألباني رحمه الله، إمام الدنيا، وعلم الأعلام، وفارس الميدان حديث صحيح، وذكر أبي بكر وبلال منكر قال ابن القيم ذكر أبي بكر وبلال لعلها مدرجة، ووهم من أحد الروح يبقى الحديث كما قال الشيخ الألباني حديث إيه؟ صحيح، ولكن ذكر أبو بكر وبلال في آخر الحديث وهم من مين؟ وهم من الراوي يبقى القصة 99% من القصة إيه؟ صحيح 99% من القصة صحيح أنا بقى لك دي برضو كمثال ونموذج تاني عشان تشوف نعم. قال أنشيدكم الله أيكم وليه قال أبو طالب فلم يزل يناشده حتى رده أبو طالب كده المفروض أن الحديث إيه؟ خلص الراوي زاد وبعث معه أبو بكر وبلال وزوده الراهب من الكعك والزيت خد بالك فراوي حط مين حتى أبو بكر وبلال فين طبعا أبو بكر لم يكن لسه قد آمن لم يكن بوعث النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن بلال يعني على يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه نبي ولكن يعني واضح إن المسألة زي ما يقول البنيان إيه الناس زيادة إيه منكر نعم الايه؟ انت بقى باسمع وفرغ من على ايه عشان يعني تعرف فضل خمس داين مش كده قريبا؟ فضل خمس داين؟ ادود؟ تسمحوا لي يعني بشوي؟ طيب طيب ذكر الشيخ الخضرير رحمه الله قال حرب الفجار خل بالكم من ضبط الكلمة اسمها حرب الفجار الفجار مش الفجار يعني تقرأ الفجار وتقرأ الفجار بس هي الاضبط الفجار هقول دلوقتي أي، فين؟ أوه. أوه. أوه بحيرة هو طبعا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم سن في هذه الإيه في هذه الحادث. فطبعاً أنا ما تحققتش من إيه ما بحستش في مسألة سن النبي صلى الله عليه وسلم. أنا كان همي كله إن أنا أشوف الإيه أشوف صحة الوقائع طيب حرب والفجار طبعا الإخوة يقولوا هل ممكن نصور الورق اللي حضرتك كذبه الورق ده شغل وتعب ما ينفعش تاخدوه دلوقتي احنا لسه عنده شغل وجهد فطبعا أنا عشان ادي لك الجهد ده انت هتنام في البيت كده هتريح يعني لا أنا عشان أشتغل الشغل معاك ده من ساعة ما عرفت ان انا هدرس مادة السيرة وانا عاكف عليها ليلة ونار اشتغل ليل ونهار عشان اواصل ليل بالنهار عشان خاطر اجد ادل حضرتك الساعة دي اجا اقولك اتفضل خلاصة الايه خلاصة الجهد بتاعي في المسألة دي فطبعا انا اجا اقولك خد الكتاب خد كمان الشغلة هنا ده انت كده يعني تبقى يعني قاعد في تكييف وبتشرب شاي وبتسمع عن نت ده انت يعني... نعم حاضر هيحصل. حاضر ان شاء الله حاضر طيب حرب الفجار طبعا احنا متفقين من حيث المبدأ ان انتوا هتقرأوا من الكتاب ماشي انا طبعا ما بقرأش من الكتاب علشان ما ضيعش الايه ما استهلكش وقت كتير في القراءة فانا بسيبك انت تقرأ الحادث وانا بديك الايه يعني الخلاصة ازاي تتعامل مع الايه مع كل واقع من وقاع الايه السيرة النبوية طيب الاني بسهل الله مشارك في هذه الايه في هذه الحرب حرب الفجار لا شك ان كل حرب لها طرفان كل حرب لها ايه طرفان طيب حرب الفجار دي الطرف الاول كنانة وقريش الطرف الاول كان مين كنانة وقريش الطرف الثاني كان قيس عيلان ماشي لان قيس افخاذ فكان الفخذ اللي كان بيحارب كان قيس ايه عيلان طيب سبب هذه الحرب خُتِل رجل واحد من قريش ثم تداعى بعده الاختلاف للقتال يبقى واحد بس تأتل قامت, قامت هذه الحرب طيب سبب تسمية هذه الحرب بحرب الفجار لأنه مستحل المحارم بينهم ماشي استمرت هذه الحرب زمنا طويلة فكان عمر صلى الله عليه وسلم عندما بدأت هذه الحرب خمسة عشر سنة وانتهت هذه الحرب وعمر صلى الله عليه وسلم عشرون سنة أو عشرين سنة انتهى هذا الحرب عمر النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ 20 سنة. طيب كيف شارك النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحرب؟ كانت مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحرب أنه كان يمبل لعمه فيقول صلى الله عليه وسلم كنت أمبل على أعمامي. كنت أمبل على أعمامي. أمبل يعني إيه؟ يعني أجمع النبال وأعطيها من لعمام. وهذا الحديث حديث ضعيف عشان لما تقرأه في أي كتاب من كتب السيرة ثاني تعرف إن حديث كنت أنبل على أعمامي حديث منقطع وفي سنده ضعف ومعنى أنبل على أعمامي أي أرد عليهم الايه؟ السهام أرد عليهم السهام فكانت مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحرب مشاركة غير مباشرة في القتال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم إيه؟ في حياته كلها قتل كم واحد واحد بس هو مين بس واحد بس ومن قتله نبي دخل النار النور ختبرك يبقى في يعني عشان تبقى عارف النبي صلى الله عليه وسلم ما قتل في حياته كلها صلى الله عليه وسلم إيه إلا شخص واحد بس طيب ما السبب في مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحرب اشتراك النبي صلى الله عليه وسلم في حدث هاي أباي بن خلف اشتراك النبي صلى الله عليه وسلم نعم قاتلوا في الأشهر الحرم نعم قاتلوا في الأشهر الحرم استحلوا المحارم لأنهم قاتلوا في الأشهر الحرم سبب اشتراكنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحرب أو اشتراك النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة غير مباشرة في هذه الحرب يمكن تفسيره بأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترك على هذه الصفة وعلى هذه الك كيفية دفاعا عن المقدسات لا لاسيما أن قيس كانت المخطئة لأن قيس كانت إيه كانت المخطئة لذلك تم الرسول صلى الله عليه وسلم واهتم المصلحون بدفع الأذى حتى حال إيه؟ إيه قبل البعثة حتى حال حتى كان ذلك حالهم في قبل إيه قبل البعثة كان يهتموا بإيه بالإصلاح حتى لو لم يكن ذلك في حتى لم يكن في ذلك أمر إله كما سأناخد إن شاء الله عند الكلام عن بناء الكعبة وكيف تصرف النبي صلى الله عليه وسلم تصرف عاقل الحكيم في حقن دماء الناس من يعني أن تسيل وأن يعني تكون هناك مذبحة أخرى في قريش على وضع الحجر طيب بعد حرب الفجار حلف الفضول طيب شارك النبي صلى الله عليه وسلم في حلف الفضول إخوانا أنا أذكر أنا أطبق القواعد التي ذكرتها في مطلع الدرس أنا أذكر لأن أنا هاجي أصطادكو طبعاً كلامنا ما كتبش في الجماعة اللي بيكتبوه ما كتبوش كلمة أصطادكو دي أنا هاجي هاجي هجيب لك كده وقع كده ونجي حططها لك وقولك حليني المسألة دي حليني المسألة دي عشان كده أنا عايز إيه عايز عايز بقى فيه النوع من الايه الجهد الجهد عايزك تبذل جهد في أن أنت تعرف تتوصل إلى يعني المعلومة السليم مش المسألة أنت مجرد سرد سأل مش حفظ الشيخ الألبان رحمه الله كانوا يقولون له عن رجل من المبتدعه يقولون يا شيخ فلان يحفظ البخاري ومسلم وابن حبان والترمذي والنسائي وابو قال ما شاء الله ما شاء الله زادت النسخ الموجودة نسخة طيب خلاص ما ايه محافظ يعني هو حافظ الحاجات دي كلها بس زادت النسخ الموجودة ايه مش المهم الايه طبعا مش انا لو اقل من قيمه الحفظ انما اريد الايه العمل مقصود الايه العمل انت بتسمع وتتعلم انا عايزك ايه تطبق تطبيق عمل مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم في حلف الفضول روى الامام احمد في مسنده باسناد صحيح كما قال العالم احمد شاكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وانا غلام وما أحب ان لي حمرا نعم واني انكثه دلوقتي عندنا حلفين حلف المطيبين وعندنا حلف الفضول عندنا حلف المطيبين وعندنا حلف الفضول الشيخ الشيخ الخضير الشيخ الخضري ذكر إيه حلف الإيه حلف الفضول انت ممكن لما تقرأ في كتاب تاني هتلاقي حلف الإيه حلف المطيبين هيحصل عندك نوع من الإيه من الخلط فأنا بجمع لك الروايات وبقول لك عشان أصلت أصلت لك أصطل الإيه المعلو راوي الإمام أحمد أن الرسول صلى الله قال شهيد توحلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام وما أحب أن لي حملا النعم وأني أنكرته وراوي الإمام البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما شهدت حلفا لقريش إلا حلف المطيبين وما أحب أن لي حمر النعم وأني كنت قد نقضته وهذا الحديث اسناده قوي قال أهل سير أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدرك حلف المطيبين لم يدرك إيه طيب إزاي هو أهل으면因編حا عندنا حديثي أهل السير بقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يدرك إيه حلف المطيبين والمراد بالحلف هو حلف الفضول نجمع إزاي بين الكلام ده كله أهل السيار بيقولوا إن حلف حلف المطيبين إنما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم حلف حلف الفضول طب النبي صلى الله عليه وسلم بيقول حلف المطيبين معومة نجمع إزاي ها خلونا نقول عشان ما نضيعش الوقت الجمع بين الروايات الإمام أحمد والامام بهقي أن حلف المطيبين قد تجدد في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وعرف باسم آخر وهو حلف الفضول بحلف المطيبين تجدد باسم آخر وهو اسم حلف الفضور وسبب تسمية هذا الحلف بالمطيبين أن بني عبد مناف ومن حالفهم وبني عبد الدار ومن حالفهم أخرجوا جفنة مملوئة بالطيب عند الكعبة المشرفة ثم غمس القوم أيديهم في هذه الجفنة وتعاقدوا وتعاهدوا هم وحلفاؤهم ثم مسحوا الكعبة بأيديهم توكيدا على أنفسهم فسموا, ب... فسموا بذلك وكان التعاقد على ألا يتخاذلوا ولا يسلم بعضهم بعضا للعدو لابدك كان اسم حلف الايه حلف المطيب ممكن يجيلك سؤال علل هو حلف واحد حلف المطيبين هو حلف الايه حلف الفضول ولكن جدد هذا الحلف ففي حياة النبي صلى الله عليه وسلم فسم حلف الايه حلف الفضول طيب يبقى سبب تسمية حلف المطيبين بحلف المطيبين إيه؟ أنه مجتمعوا وأخذوا جفنة فيها طيب وجاءوا أمام الكعبة وضعوا في هذه الجفنة ثم مسحوا الكعبة بأيديهم وتعاقلوا على ألا يتخاذلوا وألا يسلم بعضهم بعضا طيب سبب تسمية الحلف بحلف الفضول قال محمد بن إسحاق تداعت القبائل من قريش إلى الحلف فاجتمعوا في دار عبد الله بن جدعان لشرفه وسنه وكان حلفهم وكان حلفهم عنده بنو هاشم وبنو عبد المطلب وبنو أسد ابن عبد العزة وبنو زهرة ابن كلاب أو ابن كلاب وبنو تميم ابن مر فتعاقدوا وتعاهدوا على أن لا مظلوما من أهلها وغيرهم فمن آه من دخلها من الناس إلا كانوا معه وكانوا على من ظلمه حتى يردوا عليه مظلمته طيب سبب الحلف قصة سبب الحلف أن رجل من القبيلة كانت تسمى زبيد باليمن جاء إلى العاص بن وائل السهمي وبعه تجارة فأخذ العاص بن وائل السهمي ماله ورفض أن يعطيه المال أو أن يعطيه البضاعة فوقف ذلك الرجل ووقف على جبل أبي قبيس مرة افتداء على كل منتديات قريش يستصرخهم واستنجدهم فما قام معه أحد فلما أصبح وقف على جبل أبي قبيس وناداهم بطنا بطنا يعني يا بني عبد المطلب يا بني هاشم يا بني عبد بناف يا بني زهر يا بني, يا بني كلهم إيه واحدا واحدا أنشيركم الله والرحم أن تأتوني بما أخذ مني العاص بن وائل السهمي فقام هؤلاء يعني ويعني اجتمعوا واتفقوا على أن ينصروا كل مظلوم ثم قاموا إلى العاص بن وائل فانتزعوا منه حق هذا الزبيدي وردوه إليه. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد شهدت بدار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر أن لي به حمر النعم ولو دعيت لمثله في الإسلام لاجبت ولو دعيت لمثله في الإسلام لاجبت. ده بالنسبة لحلف إيه؟ لي مسألة حلف الفضول كمسألة يعني مسألة شرعية. طبعا الشيخ يذكر. صفر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام ويذكر بعضه زواجه من خديجة رضي الله عنها وأرضاه طيب طبعا صفر الشام وزواجه النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة كلاهما مرتبط بعضه أيه ببعض فإن النبي صلى الله عليه وسلم سافر إلى الشام بتجارة من؟ خديجة رضي الله عنها وأرضاه لما علمت من حسن سيرته صلى الله عليه وسلم ومن أماناته وما عنده صلى الله عليه وسلم من القوة والشجاعة والأمانة أرادت أن يتاجر لها في مالها فأعطته المال وطلبت منه أن يتجر لها في مالها على قدر معين من المال فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الأول خديجة بنت خويلد هي خديجة بنت أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كولاد هي امرأة حازمة شريفة لبيبة عاقلة من أو من أواصي قريش النسب وأكثرهم شرفة وكانت ذات مال كعندائي مال وكان الرجال يحرصون على الزواج منها وكانت تأبى ذلك تزوجت خديجة قبل النبي صلى الله عليه وسلم برجلين الأول عتيق ابن عائذ المخزومي فلما مات تزوجت أبو هالة النباش أبو هالة ابن النباش التميمي فولدت منه هالة وهند يبقى خديجة زوجة قبل النبي صلى الله عليه وسلم كم اثنين عتيق ابن عائذ المخزومي الثاني أبو هالة طيب كيف تاجر النبي صلى الله عليه وسلم بقصة بمال خديجة عندما بلغت خديجة أو عندما بلغ خديجة ما بلغها عن النبي صلى الله عليه وسلم وما يعني عليه من صدق الحديث وعظم الأمانة وكريم الأخلاق بعثت إليه بمالها ليتجرى فيه وأرسلت معه غلامها ميسرة فرأى ميسرة من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم الأمر العجب فرأى ميسرة بداية ملكين يظلانه صلى الله عليه وسلم إذا اشتدت الهجرة وكذلك رأت خديجة هذا المنظر عندما قادم النبي صلى الله عليه وسلم في نهر الظهير يبقى دي أول علامة رأتها مين خديجة ووقع بين النبي صلى الله عليه وسلم أثناء السفر وبين رجل من المشركين يعني كلام فقال له الرجل احلب بالله يعني زي ما أنت تشتري وقت تقول لك تقول والله إنك صادق احلب بالله فقال صلى الله عليه وسلم ما حلفت بهما قط وإني لأمر فأعرض عنهما يعني أنا ما بحلفش بهم أصلا وأنا بمر إيه؟ أعرض عنهما فقال الرجل لميسر هذا والله نبي هذا والله نبي إنا لنجد عند أحبارنا خبره إحنا دا عندنا إيه خبر عند الأحبار ثالثا ربحت التجارة أضعاف أضعاف ما كانت تكسبه من قبل كذلك قال الراهب مستور لميسرة ما نزل تحت هذه الشجرة إلا نبي وقال غرق ابن نوفل ابن عم خديجة بعدما أخبرته بما حدث في رحلة الشام لئن كان حقا يا خديجة إن محمدا لنبي هذه الأمة وقد عرفت أنه كائن لهذه الأمة نبي ينتظر ينتظر هذا زمانه يبقى احنا دلوقتي بنقول ايه كل دي علامات أمرت شجعت السيدة خديجة أن تتزوج بالنبي صلى الله عليه وسلم فطلبت خديجة زواج النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب خديجة الزواج. إنما طلبت خديجة الزواج من النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عمر خديجة في هذا الوقت أربعون سنة، وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت كم خمسة وعشرين سنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره خمسة وعشرين سنة، وسيدة خديجة كان عمرها كم أربعين سنة. فيعني في كان معه عند الزواج عمه حمزة بن عبد المطلب، والذي تولى زواج خديجة رضي الله عنها أرضاه عمر بن أسد. لأن والدها كان قد مات قبل حرب الفجار، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ورزق منها بالأولاد. رزق النبي صلى الله عليه وسلم منها بكل الأولاد ما عدا إبراهيم، فإنه كان من مارية القبطية. والمتفق عليه من أولاد خليج هم القاسم، وبه كان يكَن، وكان يعني يكَن النبي صلى الله عليه وسلم، ومات صغيرا مات قبل البعثة، ثم زينب، ثم رقيه. ثم أمك كلثوم، ثم فاطمة ثم عبد الله الذي ولد بعد البعثة وكان يقال له الطاهر والطيب وشوري عصّالات الجنازة بعد وفاة خليج. طبعا الكلام ده في خلافات كتير أنا طبعا الكلام ده جبته بعد ايه بعد جهد مسألة الخلاف في أسماء أهل النبي صلى الله عليه وسلم دي مسألة أنت ما تعود تحيل فيها بس ممكن تأخذ لك ليلة ولا ليلتين طبعا اللي بقوله لك ده خلاص ممكن بعضكوا يقول يا شيخ ده ما فيش في بعض أهل العلم قال لا ده مش عبد الله ده عبد الله ده كان لعائشة رضي الله عنه وأرضها وأنه كان سقطا وأن عائشة تكنت به طبعا كلامها تلاقيه ولكن هذا جهد طبعا مسألة اجتهد مسألة هي ايه اجتهد ويعني شرع صلاة الجنازة بعد وفاة خديجة رضي الله عنها وأرضها بعد حدثة الإسراء والمعراج ومات ابناء النبي صلى الله عليه وسلم الذكور صغارا بالاتفاق وتوفيت خديجة وبلغت من العمر خمسا وستين سنة أما البنات فأدركنابعثة النبي صلى الله عليه وسلم ودخلنا معه في الإسلام وهجرنا معه إلى المدينة ورضي الله عنهن ويعني كنا خير نساء الأرض كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أختم عشان الدرس خلاص حنختم ببعض فضائل سيدة خديجة سريعا فضائل سيدة خديجة قال محمد بن شاب الزهري لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة حتى ماتت ومن فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم خطى على الأرض أربعة خطوط فقال أتدرون ما هذا قال الله ورسوله أعلم قال أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم بنت عمران وآسيا بنت مزاحم امرأة فرعون وعن علي رضي الله عنه أرضاه قال صلى الله عليه وسلم خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة وأشار النساء سلم بيده هكذا خير نسائها واشار من السماء إلى الأرض يقول وكيع يعني أراد بهذه الإشارة تفسير أن خير نساء الأرض وخير نساء السماء وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أتى جبريل عليه السلام من النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتتك ومعها إناء فيه أدم وطعام وشراب فإذا هي أتتك فقر عليها السلام فقر عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصر لا صخر فيه ولا نصب رواه البخاري ومسلم وكذلك في حديث أم عائش رضي الله عنها أرضى قالت ما غيرت على النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه إلا على خديجه وإني لم أدريكها قالت وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذبح الشاة يقول أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة فأغضبته يوما فقال إني رزقت حبها صلى الله عليه وسلم. شوفوا الوفاء اتعلموا الوفاء لما جوزين منكوا الوفاء إني رزقت حبها ها؟ إني رزقت حبه أسأل الله تبارك تعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا هو لي ذلك والقادر عليه ونقف عند بناء الكعبة إن شاء الله ويعني نسأل الله أن يتم علينا وعليكم النعمة نعم